والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أمن ابتغى وراء ذلك فأولا 118. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 119. والذين هم على صلواتهم يحافظون 110. أولئك الذين يرثون فِردوسهم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكيد ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما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 فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل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 ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم عبود الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَرَأَى اللَّهُ أَنَّ زَلَمَ لَائِكَه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 التاحد قال رب انصرني بما كذبوا فأوحينا إليه أن صنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفرت النور فسلب فِي من كل زوجين اثنين وأهلك فاسلب فيك من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم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 ويعدكم أَنَّكُمْ إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون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 قال أما قليل لا يصبح النادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم مثالا فبعدل القوم الظالمين تَّا أَن مِن بَعْْدِهِم قَُ آ غَريد مَا تَسبِقُ مِن أمَّةٍ أَجَهَا وَمَا يَستَخِرونثَُّ أَسَل الن أُصُنَا تَتْرَى كلُ مَا جَأَغُ تَرَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَذَرْنَا لِقَوْمِ اللَّيْلِ يُؤْمِنُونَ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 وَجَعَلَ لَنَا مِنَ وأمه أُمَّهُ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُ مَا إِلَى رَبٍّ ذَاتِ قَرارٍ وَمَعِيدٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا صَالِحًا وَاعْمَلُوا صَالِحًا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمّتكم أمّت واحدة وأنا ربكم فتقول فتقط.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 لَكَهُمْ وكذلك هم لها عاملون 115. حتى إذا أخذنا بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون 117. آيات تتل عليهم فكونتم على أحقابكم تنكسود مستكبرين فيه سامرا تهجرد أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتُوا أباهم الأولد أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكر أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون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 أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرُجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرٌ رَازِقِيمٌ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ صرطناك بود، ودُرِحْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضَرْرٍ لَلَجْوُ فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حتى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 قالوا أ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أ إننا لم بعثون لقد أُعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 نار وَهُمْ فِي غَاكَالِ حُب أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تَكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ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 إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى اَنْ سَوْفَكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ <تصفيق> إِنِّي جَزَيْتُهُمْ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ <تصفيق> قَالَ كَمْ لَذِ تُم فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينٍ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِيدِ قَالُوا إِلَّا بِفْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون